قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَثَرَّرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ لِي إِسْرَاءِي قَالَ فَاذْعُنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ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 ق إِ رَسُكُمَّذ أُرصِلَ إلَكُم لََجنُود قَالَ رَبُّ المَشِطِ وَالمَعُورِبِ وَماَا بَينَهُ مَا إِن كُد تُم قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فما ذا تأمرون قالوا ارجِه واخاه وبعف وضع الثلمداء نحاشر يب بكل ساحر عجيب فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون